بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقومه يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك عجاب فعمل إننا عاملون قل إنما 116. ومثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا 117. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 118. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاء لهم أجر غير مبنون 119. قل أئنكم خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام زوال للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات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 وَأَمَّا فمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشوا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم شهدتم علينا.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 وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وطيقنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهُمْ كَانُوا كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون.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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وارشوا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي وانفسكم ولكم فيها ما تدعون لولا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينت وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزونك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياب تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يَسْأَمُونَ ومن آيَاتِهِ أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علينا الماء وربت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 لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حديد حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرانا أعدميا لقابوا لولا فصلت آياته أعدمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولا 119. ولو قد آت إلى موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اليه إليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رفعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرر ونآ بجانبه وإذا بزه الشر فذل دعاء عريض